بيقولوا اني بارد بيقولوا انك تنك باشا شركتنا مش عاكبه يترفض انت بتتقفل؟ انا بتقفل اضربه بالكتل؟ باشاعتمك باشاعتمك باشاعتمك باشاعتمك باشاعتمك باش بادحك مش بعرف ابتسم بوس. صايع فبعرف التزم لازم. وغني فلازم اترسم لا. مصمم فمش هنتفق بشوفكم مش لازم التفت خنتها فجت وتأسفت يعنيكم مكسورة من ليفل الفوتكا مكسورة بالسيفن الفودكا مكسوره وجايب التلج صوره في ماصوره بتضايق من الحرق البنت قموره ريحت و ركنت كانت مبهوره فشدت الهند باخد تان انتو بتاخدو برد جمدان عمليه جرد الوط واط جامد بس انا باتمان وانتو فيلنس هلس كل اللي في ديلي بيتربوا من سيرتي اكني المدير سيق الكل وكاسك مش واخد القمه تأجير فاكس على عالفاضي مش فاضي انا بعمل كرير قافش الفنزل بصوره عشان بعمل الشغله الضمير بيقولوا ان بارد بيقولوا انك تنك شركتنا مش عاجبه يترفض انت بتتقفل انا بتقفل اضربه بالكتل باشا اتدم باشا اتدم باشا اتدم ها مش أوبا. في في بقى وار البيت ثانية هنصور قتيل خلوس على الوايد اخرج مستر يوسف محمد أوطاي اسم انا اليوزف، البيس ليها تايم رابر بروديوسر مش بكتب قصايا اولكو الكون، السيكو السمول عملة صعبة كل باك و بلون هاه، اطير دماغو الدرون سكة وضغري بعلب القهوة بفجري اشتع حبي الحط عليك كان مغري مش بهب في الصاس وعين زي اللب في قفاص فان انا عملتها باخلاص بيقولوا اني بارد بيقولوا انك تنك باشا شركتنا مش عاجبه يترفض انت بتتقفل انا بتقفل اضربه بالكتل باشا اتم باشا اتم باشا اتم باشا اتم باشا اتم خروج حسن خرشد انا هو خروج حسن خرشد اهو كلنا هنا خروج هو. حسن خرشد